ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واثر ندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض